الله من الشيطان الغديم من بسم الله الرحمن الرحيم WAH せの<音楽> I'm s o r a y لقد كان في قطفهم Ooh. <laughs> What's your n a e WHA-、wow. わずま you、yeah. The l o r is the l o r 「今すぐに私を」 What? WHAT?! ي ق و ل الذين كفروا you <laughs>